ومن شر حاسد إذا عسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الحاسد وَالسَّوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ